بل زعمتم أننا جعلنا لكم موعدا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 تخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفر تِهِمْ وَمَا كُنْتُمْ مُتَّخِذًا الْمُضِلِّينَ عُضَدًا وَيَوْمَ يَكُونُ نَادُوهُ شُرَكَاءَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا